بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أذراك مطارق مجمس ساقب إن كل نفس لما عليها حاقب فلير أولى قلنا إن ذا فَلْيَعْبُرِ إِنَّ فَانُونَ مَخُولِ فَخُولِ قالوا <تصفيق> يوم والسماء إذا تورج و ذات, ذات صدى إنّه لا <تصفيق> إنهم on ti du naadão